بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود فتل أصحاب الأخدود أنا لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوجُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ قَوْلٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ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 هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح Fuuuuhh <marriages> mm.